الله اكبر الله اكبر الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهذن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المرضوب عليهم ولا الضالين آمين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 صلاه ويقيم الصلاه ويؤتي الزكاه وذلك ذين القيمه ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين في نار جهنم والمشركين في نار جهنم خالدين فيها البريه ان الذين امنوا وعملوا الصالحات اولائك هم خير البريه جزاؤهم عند عدل تجري من تحتها الأمهار خالدين فيها, خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه الله أكبر كُل الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم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 وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَنقَاءَهَا وَقَالَ الْإِنْسَانُ مَا لَهَا يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا